فم كََ جَعْوَهُم إج أَهُم بَأسُنَ إِلَّ أَن قَاوا إِ كُ ظَالِمِين فَل نَسْألَّينَ أُرْرسِلَ إلَيهِم وَلا نَنسْأَلَّمُرْرسَلين فَل نَقُ الصََّ عَلَيْهِم بِعلمِ وَم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 مَِهِمْ وَن شَم إِلِهِم وَلا تَجدُ أَكأكثرَرَهُم شكرِرين قال خُررج مِنهَا مَزْءُ مَمَّدُ حُورَ لََتَبِعَكَ مِنْهُم لأَمْلَ أن جَهَنَّمَ مِنْكُم أَجمَعين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 وَلَا فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا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 إِا جعلَّ الشَّعطينَ أَوْنِيَا أَنَِّذينَ لا يُؤْمنِنون وَإِلَ فَعَلُوا فَاحِشَةًَ قالَاوا وَجدَدنَا عَلَيْهَا أَبَ أَناَا وَلهَّهُ أَمَرَ نَابِهَا قُلْإِ اللهَّه لا يَأمررُ بِالْفَحش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 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا أَجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنْ اتَّقَى وَأَصْلَحَ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 حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا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 أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَا هُوَ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْهُلْكِ وَأَغْرَقُنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَم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 قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ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 وَنَوصَحتُ دقُم وَلَ كَِّ تُعِبونًا الن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 وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَاوِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ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 Mm. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكذركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة اِذَا لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّ لَكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي ملتنا قال أولو كنا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 وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتَ شُعَيْبًا إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الْخَاسِرِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمْ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 وَمَا أأَرسَنَّ فيِي قَرِيَةم مِ النَّبِين إِلا أَخَذْنَا أَههاَا بِالبَأْسَ إضَّ إِ عَهُم وبدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفو وقالوا قد مست آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون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 ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون بْكَ القرانَقُ الصعَيكَ منِن بائه وَلَقَدأَتحم رسنُهُ بالالبَناتِ فم كانوا لُؤمنِنوا فم كانوا لؤمنِنوا بماَا كَذذبوا منِن قبل كَذكَ يطبَع الله على قُلوا بالِالكافِرين وما وَجددنا لأَكسَهِم مِن حد وَع وَجدن كأكثرَهُ لَفاسِقِينَ ثُمَّ أَبَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إلا الحق. قَادِجِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالُوا إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ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 فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بتحر عظيم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 قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذِنَ لَكُمْ إن هذا لمكر مكرتموه في المدينه تخرجوا منها أهلها فستعلمون لا أقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين قالوا انا الى ربنا منقلبون وما ترقب مننا الا ان امننا بايات ربنا لما جاء أبنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون اتدر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويدركوا الهتك قال سنقتل ابناءه ونستحي نساءه وانا فوقهم قاهرون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 وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لَتَسْحَرُنَّا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْتَ لإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسنن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بانئوه ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بإنهم كذبوا بآياتنا بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين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 قَالَ أَرَأَيْتَ لَئِنْ أَضَلَّنِي إِلَٰهِي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ ربكم عظيم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 الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يستخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يستخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين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 أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لئن لم ربنا قالوا لن إن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين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 واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وتعت كل شيء فتأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات لا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 فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَادِلُونَ وَقَطَعْنَا هَٰؤُلَاءِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَىٰ إذ قومه أَنْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ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 فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بِمَا كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعزون فِي السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كَذٰلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَاعِظُونَ قَوْمَنَا إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرًّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَلْدَةٌ مُّرَافَةٌ لَّهُمْ وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة قاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء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 خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم وَإِذْ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن يَوْمَ يوم القيامة إنا كنا عن هذا أَ تَقوا إما أَشْمَكَ أَب أُناَا مِنْ قَبن وَك دُرضةَم مِ بعدم أفَتهُلِكنا بِماَا فَعَلَ المُبطِنون وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ وَأَطْلَعَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَنَسِلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الغاوين وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ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 ولهم آذان لا يسمعون بِهَا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بِهَا وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون مَا كانوا يعملون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 كُنْتُمْ تُكِيدُونَ فَلَا تُغْنُونَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهَ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينذرنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم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 تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ اَمَّنَ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَ وَيُسَبِّحُونَ وَلَهُ يَسْجُدُونَ